والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما سوعدون لواقع فإذا المدوم طمست وإذا السماء طرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم